ومن بينه وقرا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 وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ